إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقْلُبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَايِ فَلَنْ وَلِيَنَكَ قِبَلَتَنَ تَرْضَاهَا فَوَلِي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ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 بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين